ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ا ل ح م د لله ل ا ذ ي أ ن ز للعلوم ع ى ب د ه ا ك ت ا ب ل يجعل ج ع له و ا قيما ل ي ا س ل ن ويبشر ا ل م ؤ م ن ي ن الذين يعملون الصالحات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 قلت ما شاء الله لا ق و ة إ ل ا بالله إ ن ترني انا قل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء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 ولم يجدوا عنها مصرفا وراى ل م يجدوا و ر أ المجرمون النار فظنوا أنهم, فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا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 وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وربك الغفور ذو الرحمه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 اولئك الذين كفروا ب آ ي ا ت ربهم ولقائه ف ح ب ط ت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم ا ل ق ي ا م ة وزنا ذلك جزاء جهنم بما كفروا واتخذوا آ ي ا ت ي ورسلي هزوا